ما شأن أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشان إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغض لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي فالبيت بيتي والمكان مكان اني خصست على نساء محمد بصفات بذر تحتهن معاني وسبقتهن الى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين ترائب فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم ارى غيرا الله زوجني الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الامين بصورتي فأحبني المختار, فأحبني المختار حين رآني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني أنا بكر العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراعتي في محكم القرآن والله خثرني وعظم حرمتي وعلى نسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رمان والله وبخ من اراد تنقصي إفكاً وسبح نفسه في شان اني لمحصنة الاذان بريئة ودليل حسن طهارتي إحصان والله احصنني بخاتم رسله وادلل أهل الاغ والبهتان وسمعت وحي الله عند محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل ونور يرشان اوحى اليه وكنت تحت ثيابه فحنا علي بثوبي خبان من ذا يفاخرني من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد ومحمد في حجره ربا